ریہ ہم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَجَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرْ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اجی سونا لم ہری سونا لمبل موفل رہی اللہ صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسلیم على سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم الله مبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسان تعالى مجده وعظم شان لا إله إلا الله خلق الخلق وطوى عليها علما وبسط لهم من فايض المنة ما جرت به في أقداره القسم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحما خلق الله عليه, عليه. تعلقت رادة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهاجة والغيوب فالله عليه فما هذا المنى الذي تكرم به المنان الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا والأبينا محمد للروف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك علينا صلي وسلم وبارك عليه وعلاني صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع لا إله إلا الله ولا يمل تكراره بكثرته ترجاد لا إله إلا الله حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده وتنتشر أشراره في الأكوان فلا الله عليه فما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لا قلب بسرور وقع توالا بحبيب عما لنا منى لنا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترق في الحسن يا علا ما في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدلته بانشرا كاملا يز الضلالة خل الله عليه وهو من فوق علم ما قدراته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويا حروف تعقل معاني الجنان الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ما للوجود الخالق نور فتبارك الله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 روف رحيم صلى الله عليه فمن فجأته هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم الله فالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلانِه صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان مِنَ التَّصْدِيقِ بِهَا وَالادِّعَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله تَثْبُتُ بِهَا فِي الصُّدُورِ مِنَ الْإِيمَانِ جَوَاهِرُ وَتَلُوحُ عَلَى أَهْلِ الْيَقِينِ مِنْ سِرِّ ذَلِكَ الادِّعَانِ وَالتَّصْدِيقِ شَوَاهِدُ لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيراً فكان في ظلمة الجال للمستبصرين سراجاً وقمراً منيراً خل الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أسعها من نعمة انتشر سرها في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 فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنابه